آيات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء الرزق من فأحيا به الأرض بعد موتها.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 فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهيم من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء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 أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء ام احياهم سواء محياهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما ثبت وهم لا يظلمون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 انهم الا يظنون واذا تتلى عليهم اياتنا بينات ما كان حجتهم الا ان قالوا ما كان حجتهم الا ان قالوا اتوا بآبائنا ان كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم الى يوم القيامه ثم يجمع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 السموات والأرض وهو العزيز الحكيم.